الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد تقدم لنا الحديث عن بعض ما يجب علينا تجاه كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن ذلك حفظه أو حفظ شيء منه وترتيله وإحسان تلاوته ومن ذلك حسن الاستماع إليه ونستكمل في هذه الحلقة الكلام على تدبره فإن الانتفاع بالقرآن الكريم متوقف على تفهم معانيه وللطلاع عليها إذ كيف يمكن للمرء أن يعمل دون أن يعلم ولذلك ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الأمر بتدبره والحظ عليه وجاء التقريع واللوم لمن لم يتدبره فإن القرآن الكريم إنما أنزل لكي يتدبر وليعمل به. لتصلح به النفوس ولتصلح به الجماعات ولتزكو وتسمو وكل ذلك كما قلت متوقف على تدبره وفهم معانيه أوامره ونواهيه وقبل ذلك الوقوف على عظمة منزله بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى والوقوف على العبر والعظات التي تضمنتها سير عباد الله الصالحين من الأنبياء والمرسلين وكيف جعل الله تعالى العاقبة لهم ونصرهم على أعدائهم وكذلك معرفة عاقبة الضالين والمفسدين وكيف انتقم الله منهم وعاقبهم وشيء من هذا لا يتم إلا بالتدبر ولذلك تكرر الأمر به في القرآن وجاء الحظ عليه والإنكار على تاركه فمن ذلكم قول الله تعالى كتاب انزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الباب وهذا بيان للغاية من إنزاله وقال سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهذا بيان بأن ليس فيه تناقض والاختلاف مما هو شأن ما يكتبه البشر أو يقولونه فيظهر فيه التناقض والخلل وقال الله سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفالها والقلب الذي لا تدخله مواعظ القرآن ولا تنفذ إليه معانيه مع ما فيها من حلاوة وما عليها من طلاوة كيف ينتفع بكلام غير الله سبحانه وتعالى إذا لم ينتفع بكلام الله وقد روى ابن جرير الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفالها؟ فقال شاب من أهل اليمن بل عليها أقفالها حتى يكون الله تعالى يفتحها ويفرجها فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي فاستعان به ومعنى كلام الشاب بأن على المرء أن يتخذ الأسباب في تدبر كلام الله بالإقبال عليه وحسن الاستماع والاجتهاد في فهم معناه على أن يتجه إلى الله تبارك وتعالى ويلجأ إليه داعيا إياه أن يوفقه ويسدده فإن التوفيق بيده فالموفق من وفقه الله والمخذول من خذله ويدل هذا الاثر على عنايه عمر بمن يوليه شؤون المسلمين بمن يوليه شؤون المسلمين وقد كان رضي الله عنه يقرب اهل المعرفه والعلم ولو كانوا صغار السن كما حصل له مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث كان يحضر مجلسه مع كبار الصحابه لعلمه ونباهته وقصته معه في المراد بصورة النصر معروفة وذكر الله سبحانه وتعالى من صفات عباد الرحمن ما قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا فعباد الرحمن لا يشبهون غيرهم ممن إذا تليت عليهم آيات ربهم سمعوها لكنهم لم يسمعوها سماع فهم وتدبر فكأنهم لم يسمعوا ولم يبصروا إذ المطلوب أن يقبل المستمع للقرآن عليه بظاهره وباطنه بقلبه وقالبه فإذا فعل تغير حاله وتبدل, تغير حاله وتبدل وصفه من فساد إلى صلاح ومن ضلال إلى هدى ومن غي إلى رشاد أما إن كان صالحا فإنه لا ريب يزداد صلاحا واستقامة وقد سئل الإمام الشعبي رحمه الله عن الرجل يرى القوم يسجدون هل يسجد معهم فتلا هذه الآية وهي قول الله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا وهو رضي الله عنه يريد أن المرأة إنما يسجد إذا فقه معنى السجود ولا يكون ذلك إلا إذا كان مستمع لا أن يفعل ذلك مجرد متابعة لغيره فيكون إن معه بل المطلوب أن يكون على بصيرة من أمره ويقين واضح بي وقال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقال سبحانه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ومن المناسب ان اذكر هنا بعض الاثار التي تدل على تاثير القران الكريم في المستمع متى تدبره والقى السمع اليه وقد حصل هذا للكفار فضلا عن المؤمنين به فهذا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه ولم يكن قد أسلم بعد يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سوره الطور في المغرب حتى إذا بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون حتى إذا سمع هذا كاد قلبه أن يطير كما ذكر عن نفسه ومن ذلك ما حصل لأبي بكر الصديق مع نساء كفار قريش وأبنائهم وبناتهم وعبيدهم في قصة هجرته إلى الحبشة فإنه لما اشتد الإيذاء بالمسلمين وابتلوا هاجروا إلى الحبشة وخرج أبو بكر مهاجرا ثم إن ابن الدغنة أدخله إلى مكة في جواره حتى يأمن عدوان الكفار وظلمهم فلما رجع إلى مكة ابتنى مسجدا بفناء داره ليصلي فيه ويقرأ القرآن فلما فعل تدافعت نساء المشركين وابناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش وخشوا أن يفتن ابناؤهم ونساؤهم فسعوا عند ابن الدغنه ليخرج أبا بكر من جواره فلما رجعه في ذلك راجعه وطلب منه أن يقرأ سرا في داره أبا أبو بكر ذلك وقال له أرضى بجوار الله تعالى أيها الإخوة هذا بعض ما يتعين علينا تجاه كتاب ربنا ان نحفظ او نحفظ شيئا منه وان نرتله ونحسن تلاوته ونستمع اليه اذا تلي وان نتفهم بعد ذلك ان نأتمر باوامره ونجتنب مناهيه ما استطعنا في انفسنا وفي محيطنا القريب والبعيد كل حسب مسؤوليته وحسب استطاعته وكذلك ان نصدق باخباره وناخذ العبره من قصصه فإذا فعلنا ذلك صلح حالنا إن شاء الله فإن هذه الأمة لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا وفي ختام هذه المقدمه اذكر الحديث الذي رواه احمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بكتابه وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين